اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اطير مقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسوما والخيل المسومة والانعام والحرف ذلك متاع حياة الدنيا والله اتقوا للذين اتقوا عباد ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري I